بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 تدرسنا في العام الماضي مقدمة طويلة تعلقت بفضائل القرآن وبطرق تفسير القرآن الكريم وكانت تلك المقدمة تمهيدا لدروس التفسير التي بدأنا بها في العام الماضي وفي هذه السنة نتدارس مقدمة تعدل تلك في الفائدة وإن كانت ستأخذ محاضرات أقل منها وهذه المقدمة كما قلت هي التحذير من المؤامرات والمكائد التي يكاد بها لهذا القرآن العظيم وقلت إن تلك المؤامرات وتلك المكائد تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يدعو إلى إهمال القرآن وإلى نبذه وراء ظهورنا وقلت إن كفر هذا القسم واضح لكل أحد وبينت حكم من لم يحكم بما أنزل الله وإذا كان الأمر كذلك فلن نشتغل بعرض وساوس هؤلاء فضلالهم معروف لكل أحد لكننا نحن أمام فرقتين خبيثتين قد يروج خبث كل منهما بل قد راج على كثير من السذج والدهماء والعامة من المسلمين واذا كان الامر كذلك فلا بد من ان نقف عند كل فرقه من هاتين الفرقتين وقفه نقع الحق في نصائح الفرقه الاولى فقالت ان الحياه الجاهليه التي نعيشها هي حياه شرعيه فالاولى دعت الى الفصل فالأولى فالفرقه الأولى دعت إلى الفصل والثانية زادت عليه اخبث أنواع المكر وكنا إخوة الكرام مع الفرقة الأولى نتدارس خطرها وشناعتها وقلت في الموعظة السابقة إن فصل الدين عن السياسة يعني كفر الحكومة وعدم تقيدها بشريعة الله القويم وبالتالي يعني كفر الأمة لأن الوكيل إذا كفر فسيكفر الموكل ولا بد، والرضى بالكفر كفر وقلت لذلك لما يوضح قطورة هذا الأمر ثلاثة أمور كل واحد قررته بأمرين أعيد ما تقدم على سبيل الاختصار قلت لم يخطر ببال حكومة من الحكومات الإسلامية السابقه أن تدعو إلى فصل الدين عن السياسه هذا ما خطر ما خطر ببالهم ولا دار في خلدهم لان هذا يعني كفرهم ودينهم عليهم غال ثمين ولذلك ما دعوا إلى هذا ولا خطر ببالهم ولا تبناه أحد يعني هذا أن يكفروا ويعني امرا ثانيا أن تكفر الرعيه ولذلك ما دعا إلى هذا أحد من الحكومات الإسلامية السابقة والأمر الثاني كنت إن فصل الدين عن السياسة أعظم من فصل الدين عن الأمة لأمرين الأمر الأول الحكومة تستطيع أن تؤثر في الأمة دون العكس فلا تستطيع الرعية أن تؤثر في الحكومة إلا إذا أزالتها والأمر الثاني لو أن الحكومة لو أنها حايدت وتركت دين الله جل وعلا دون أن تعتدي عليه وهيهاد هيهاد عندما تفصل الدين عن السياسة فإذا لم ترهق الرعية على الكفر سيغتل, سيغتل سيستغل الضالون المضلون هذا الأمر الذي تبنته الدولة وهو فصل الدين عن السياسة لحمل الرعية على الكفر بأنواع المغريات وأنواع المحن والشدائد وضربت على هذا أمثلة وبراهين والأمر الثالث قلت إن الحكومة إذا فصلت الدين عن السياسة فهي أخبث من الحكومة الأجنبية لأمرين الأمر الأول إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في الشؤون الإسلامية الداخلية وتترك الرعية وما تدين وليس كذلك الحكومة المرتدة والأمر الثاني إن الرعية تعلم أن الحكومة الأجنبية غريبة عليها فستفكر بإزالتها وستزيلها عما قريب ولا بد، وليس كذلك الحكومة الوطنية التي هي من جلدتنا وتتكلم بألسنتها إخوة الكرام بعد أن انتهينا من هذا قلنا سنعمل مقارنة وهي موضوع موعظتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله مقارنة بين شريعة رب العالمين والسياسة التي تنفصل عن هدي أرحم الراحمين. إذا فصلنا الدين عن السياسة فصلنا الدين عن الدولة سنضع القوانين الوضعية الوضعة فما منزلة تلك القوانين وما منزلة شريعة أرحم الراحم هؤلاء تستروا كما قلت بأمر خدعوا به الناس فقالوا الدين شيء عظيم ينبغي أن يكون محله في القلوب فقبط وأما في خارج الحياة فدعوا هذا للعباقرة والفلاسفة ولمجلس الشعب ولمجلس الأمة ولمجلس الوزراء وللبرلمان ولغير ذلك فإذا هو شيء عظيم فسترون أمام الناس بهذا لكن هذا الفصل لو أخذنا به كما يقولون ولجأنا إلى القوانين الوضعيه الوضيعه إن هذا سيلقينا في قعر البحر فصل لكن لو ما اعزنا في الدنيا ولن يسعدنا في الآخرة سيشقينا هذا الفصل في الدنيا قبل الآخرة وما لنا عند الله أشد وأفضع إن هذا الفصل الذي ينادي به أهل المكر لن يوصلنا إلا إلى قاع. فسنعمل مقارنة بين الأنظمة الوضعية وبين شريعة رب البرية في هذه الموعظة وهذه المقارنة كما قلت هي من باب المقارنة بين الدر والبعر والنتيجة فيها معروفه لكن لا بد من عرضها حتى يسلم هؤلاء لربهم وإذا لم يحصل هذا منهم فلا أقل من أن تسلم الامه من شرهم إما أن يسلموا وإما أن يسلم الناس من شرورهم وأن يكونوا على بينة من أمرهم إن المقارنة بين شريعة رب البرية وبين القوانين الوضعية كالمقارنة بين الدر والبعض كيف لا؟ وشريعة رب العالمين هل يصح مقارنتها؟ بترهات من خلق من ماء مهين هل يصح أن نقارن شريعة ربنا القهار بغرافات الإنسان الظلوم الكفار لكن كما قلت إن كثيرا من الناس يخفى عليهم ضوء النهار فلا بد اذا من إقامة البينه ليعتبر بذلك أهل الاعتبار إخوة الكرام ينبغي في القانون الذي يحتكم إليه الناس أن يوجد فيه خمسة أمور إذا لم تكن هذه الأمور موجودة في هذا القانون فلن يجرهم إلا إلى الخيبة والخسران والشقاء في الدنيا وإلا إلى العذاب والهلاك في الاخره أول أمر من هذه الأمور الخمسة ينبغي أن يكون القانون مقدسا أن يكون القانون محترما وأي احترام وقداسة فوق وأي احترام وقداسة تكونان لغير تكونان لغير هذا القانون، لغير شريعة الحي القيوم. أي قداسة فوق هذا عندما نقول هذه شريعة الله هذا كلام الله إن هذا يحترمه كل أحد ويقدسه كل أحد ولا يجد في ذلك غضابة ولا حرج فهذا شرع ربه وهو عبد لله جل وعلا ولا غضابة في أن يتذلل المخلوق لخالقه إنما الغضابة كل الغضاب في أن يتذلل المخلوق لمخلوق مثله. إن حكم الإنسان على غيره فيه نوع استرقاق. إن حكم الإنسان على غيره فيه نوع استرقاق. والنفوس الأبية تبات تلك الخصلة الدنيه وعليه عندما يشرع لنا من باض الشيطان في أذهانهم وفره فهل تقبل النفوس الأبية صاحبة الغيرة والشهامة والشرف أن تلتزم بقانون وضعي وضيع وضعه إنسان مثلنا جهله أكثر من علمه هل تقبل نفس شريفة كريمة بهذا؟ إن هذا امتهان ليس بعده امتهان وعندما أقول لك هذا حكم الرحمن تقول سمعا وطاع، فلا بد من أن يكون القانون محترما مقدسا يقول المتنبي تغرب غير مستعظما تغرب مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما تغرب تغرب مستعظما غير نفسي ليس لأحد عظمة عليك ولا تقبل حكمة غير ربك جل وعلا ولا قابلا إلا لخالقه حكما وهذا القرآن كلام الرحمن فهو محترم وهو مقدس وليس بعد هذا الاحترام والتقديس احترام وقداس كلام الله كلام سيدنا كلام ربنا كلام خالقنا الذي اغدق علينا نعمه التي لا تحصى سبحانه وتعالى فلا غضابة اذا عندما ناخذ بهدي هذا القرآن بل في ذلك تشريف ورفعة قدر لنا وَإِنَّهُ لكتاب عزيز لا يَأْتِيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه ال暴يко من حكيم حميد إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لكتاب عزيز لا يَأْتِيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه ال暴يко من حكيم حميد ولذلك إخوة الكرام برز في هذا القرآن تعبيران يخاطب بهما ربنا الرحمن بني الإنسان تعبيران شريفان جللا الأول إضافتنا إليه سبحانه وتعالى فهو ربنا وسيدنا كثر في القرآن إضافة العباد إلى ربهم جل وعلا فلا غضابة إذا ولا حرج في أن يأخذ العبد بشريعة سيده، وإذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا عباد يضافون إلى ربهم سيقدسون ويحترمون شريعته ولا شك ومما زادني ومما زادني عجبا وتيها وكدت باخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عباد وان صيرت أحمد لي نبيا عليه صلوات الله السلام كم تتلذذ الأذن ويطير القلب فرحا عندما يقرأ الإنسان كتاب سيده ويقول الله له يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي, يا عبادي. هذا القانون مقدس هذا القانون محترم وهذا سيترتب عليه أمر جليل يأتينا ذكره إن شاء الله بعد ذكر الأمر الثاني الذي في القرآن في مخاطبة الله لعباده فإذا كنا عبادا لله وهو سيدنا فالقضية المسلمة في ذلك أن نؤمن به وأن نلتزم بشرعه ولذلك يخاطب الله عباده بكثره في كتابه بوصف الإيمان برز هذان الاسلوبان في القرآن إضافة العباد إلى الله في آيات كثيرة ومخاطبتهم بوصف الإيمان في آيات وفيرة يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين في سورة المالدة يا أيها الذين آمنوا يناديهم بهذا الوصف إذا كانوا عبادا له فالواجب عليهم أن يؤمنوا به وإذا آمنوا به فللتزموا بشرعه ولا يدخلوا عقولهم في تحليل ولا تحريم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فهذا اعتداء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولذلك كان ربنا جل وعلا إذا طلب منا أمرا لنقوم به أو نهيا لنتركه يذكرنا بوصف الإيمان الذي يدعونا للانتفال لأننا نعلم أن ربنا ينادينا وهذا الذي آمن به وشرعه مقدس عندنا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فهل انتم منتهون واطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين فهل انتم منتهون استفهام بمعنى الامر انتهوا انتهو عن الخمر لكن ربنا جل وعلا ما ساقه بصيغه الامر كانه يطلب منا ان نشاركه في, في علم مضره هذا وسنعطي الجواب نحن, نحن نعلم أنه يأمرنا بالانتهاء انت لكن عرض علينا بصورة استفهام فنحن لن نجيب على السؤال إنما سنجيب على ما يدل عليه السؤال ماذا قال الصحابة قالوا نعم أم قال انتهينا انتهوا انتهينا ولم يقل واحد منهم نعم فهل أنتم منتهون نعم لا يقصد هنا سؤال لكن هذا الأمر كأنه يقول إذا كانت الخمر فيها هذه المضار وأنا بكم رؤوف رحيم وأنتم عبادي فينبغي أن تتنزهوا عن ذلك لأنكم آمنتم لي ما رأيكم في هذا أنت يا رب لا تريد منا مشوره ولا تريد منا استفسارا تريد بهذا أمر فهمنا مرادك فهذا جوابنا على على سؤالك وعلى استفهامك وعلى استفهامك لنا فهل أنتم منتهون انتهينا انتهينا انتهينا وهكذا يقول الله جل وعلا في سورة النور قل المؤمنين انتبه لوصف الإيمان فهم عباد الله وآمنوا به وشريعته مقدسة عندهم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنع يغض فعل مضارع مجزوم ما الذي جزمه ولم يتقدم له جازم قيل إنه مجزوم بفعل أمر محذوف وقع فعل يغض جوابا له فهو وجواب الطلب والتقدير كل المؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا سبحان الله هذه هي استجابة المؤمنين نعم إن فعلهم متوقف على أمره قل لهم غضوا يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين غضوا يغضوا إن تقل لهم غضوا يغضوا ففعلهم متوقف على أمرك وعلى اشارتك لأن كلام الله مقدس عندهم وله شأن جليل وهذا أرجح مما ذهب إليه بعض المفسرين لأن فعل المضارع هنا مجزوم بلا الناهية والتقدير كل المؤمنين بلا من كل المؤمنين ليغضوا قل للمؤمنين ليغضوا والجواب الأول فيه هذه النكتة وهو اولى ان تقل لهم غضوا يغضوا قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إذا هذا مقدس ومحترم وله شأن وأول أمر ينبغي أن يكون في القانون وفي الدستور وفي النظام أن يكون مقدسا محترما عند الرعية وعند الناس وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى منزلة شريعة الله في قلوب الناس وكيف تعمل عملها فثبت في الصحيحين وسنن النسائي والحديث في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أعمال جليل قاموا بها تقديثا لهذا القرآن واحتراما لشريعة الرحمن وإلا بإمكانهم أن يخرجوا عن ذلك لأنه ليس عليهم رقابة في هذه الأمور إنما خشية في قلوبهم من العزيز الغفور أولهم إمام عادل يمكنه أن يبطش وأن يسفك وعنده أسباب العظمة والكبر لكنه يخشى الله جل وعلا شاب نشأ في طاعة ربه قوته متكامله تدعوه إلى طياشة وانزلاق هنا وهناك فزمها بزمام التقوى فهو عبد لله آمن به وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه سبحان الله هذه المراقبه عندهم نعم لأن دين الله مقدس ومحترم فتدعوه امرأة هذا شأنها ذات منصب وجمال فلا يخشى عقوبة فلها شأن ولا نفسه تنفر عنها فهي جميلة فاكتمل إذن الأمن من ملامه الناس وعقوبتهم ولم يوجد في النفس ما ينفر عنها لكنه يخشى الله جل وعلا ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وانظر لذاك ذكر الله خاليا لا يراه أحد ففاضت عيناه إذا هذا القانون مقدس محترم له شأن وهذا ضروري وجوده في القانون ليلتزم به الناس ولألا يحتال عليه هذا من هنا وذاك من هناك وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصل إلى درجة المستقيم ولا يستطف بحقيقة التقوى. حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس لأن هذا اذا ينبغي أن يحتاط في أمور حياته خشة أن يقع في مكروه وهو لا يدري ثابت الحديث بذلك في سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبرى بسند صحيح عن عطية السعدي رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه قال لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر فأمر شك فيه حلال أو حرام إذا كان الأمر كذلك فدعه وتركه دعه وتركه من أجل تعظيم الله وتقديس هذه الشريعة فإذا دار الأمر بين حظر وإباحة فغلب بالحظر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومعنى حديث ابن عمر الموقوف عليه لا يبلغ العبد درجة حقيقة التقوى حتى يدع ما حاكت الصدر ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان وثبت في مسند الإمام أحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنهما عن نبينا عليه صلوات الله وسلام وأنه قال البر مطمئنت إليه النفس وسكن إليه القلب والإثم ما كاله في نفسك وتردد في صدرك والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر اذا هذا الامر الاول الذي يكون في شريعه الله في نظام الله في دين الله هذا مقدس والانسان يراقب قلبه ويكون في الخلوه خيرا منه في الجلوه لانه يعلم ان الله معه اينما كان فاذا هذا شيء محترم مقدس أما القوانين الوضعية الرديه من الذي وضعها بشر وضيعون هل يدعوك هذا لتقديسها واحترامها وتنفيذها أو يدعوك هذا للإحتيال عليها والخروج منها وأول من يحتال عليها من وضعها ولذلك لا توجد الجرائم في بلدان المسلمين إلا من عليه القوم ومن رجال القانون من الذي يتاجر بالمخدرات التي يحرمها القانون أهل الرتب الكبيرات لهم سماسرة وزبان يتاجرون بهذا وهكذا كل ممنوع بالقانون يحتالون على القانون أو أن المسؤول على تنفيذه رجل مغبون لأنه أيضا تحت رحمتهم فيقولون كف طرفك عن هذا ونحن سنزاول هذا إذا هذا حقيقة نظام لا يحترمه أحد ولا يقدس ولذلك لن يربط بين الأمة ولن يسعدها في هذه الدنيا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 عندما وضعت القوانين الوضعية نتج مفسدتان المفسدة الأولى ليست مقدسة وكل واحد يحتال عليها المفسدة الثانية عندما خولنا رجالا منا يضعون نظاما لنا فقد جعلناهم أندادا لربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ثبت في سنن الترمذي وتشهير بن جرير والسنن الكبرى لامام البيهقي في ثبت في سنن الترمذي وتشتير بن جرير والسنن الكبرى للإمام البيهقي والأثر في معجم الطبراني الكبير وطبقات ابن سعد وهو بإسناد حسن وروي له شواهد من حديث حذيفة وغيره رضي الله عنهم أجمعين ولفظ الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقي وفي رقبتي صليب من ذهب وكان من العرب وقد تنصر ثم شرح الله صدره للإسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اطرح هذا الوثن من عنقك اطرح هذا الوثن من عنقك يقول وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم فقال يا عدي او كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم قلت بلى يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال فهذه عبادتهم, هذه عبادتهم عندما جعلتهم ندا لله وأي ذل أعظم من أن يتذلل الإنسان لإنسان بحيث يخوله أن يضع له نظاما في حياته أي استعباد أعظم من هذا وإنني لأعجب لغاية غايه العجب للصليبي الملعون فرح انطون الذي ناقش الذي يقال له الأستاذ الإمام محمد عبد وما استطاع أن يرد ذاك على هذيان هذا وضلاله فرح انطون يناقش محمد عبد في مجلة الجامعه فيقول لا ان قرانكم يمتهن الناس لأنه يخاطب الناس بلفظ العباد وفي هذا جرح لشعورهم يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة نبئ عبادي يقول وفي هذا جرح لشعورهم هل أجبته أيها الأستاذ الإمام بأننا إذا, إذا كنا عبيدا للرحمن على حسب زعمك فهذا جرح لشعورنا وذل لنا فكيف سيكون الأمر إذا كنا عبيدا للعباد كيف رضيت يا فرح انطون أيها الصليبي الملعون أنت وأمثالك رضيتم بأن يتلاعب لكم القسس والرهبان في دينكم وأن يضعوا لكم نظاما ثم خولتم رجال السياسة في تنظيم حياتكم وقلتم هذه كرامة لنا ثم جئتم بعد ذلك إلى قول الله وإذا سألك عبادي قال هذه فيها مذله مذلة للناس عندما يخاطبهم بلفظ العباد أما الإنجيل يقول خاطبهم بلفظ الأبناء يا ابنائي وأما في القرآن يا عبادي وهل يجتمع بنوة ورق هل يجتمع وهل يصلح أن يكون العباد أبناء لله جل وعلا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أنت إذا اشتريت ولدك إذا كان عبدا فبمجرد شرائه يعتق عليك لأنه لا تجتمع بنوة ورق فنحن عبيد لله أرقاء له هل يصلح أن نكون أبناء له ولذلك نفى الله بنوه الملائكه له لعله انهم عبيد الله يقول جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون هؤلاء عباد لا فكيف يكونون اولاد الله لا تجتمع أبوة بنوة ورق لا تجتمعان فاذا يقول خاطب الله الناس في الإنجيل يا أبناء الله ويا أبنائه وأما في القرآن فخاطبهم بيا عبادي وهذا امتهان لبن الإنسان امتهان ولذلك الإنجيل أعلى أسلوبا في مخاطبة الناس أي إنجيل؟ بعد, بعد أن حرفتموه وتلاعبتم به ثم كما قلت إذا كانت مخاطبة الله لنا بلفظ يا عبادي فيها مساس بكرامتنا ألا يمس بكرامتنا أن نخول رجالا مثلنا في وضع نظام لحياتنا وأن نكون عبيدا لهم ألا رد الأستاذ الإمام على هذا الصليبي فرح أمطون بهذا كيف رضيت البشرية بعبادة بعضهم بعضا وجعلوا هذا الحق للمخلوق مع أنه لا يستحقه إلا الخالق تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما فاذا كيف يقبل حكم غير الله جل وعلا عليه إن هذا أعظم مساسا بكرامة الإنسان وهذا هو الذل الذي ليس بعده ذل إخوة الكرام وقد اعتبرت شريعه الرحمن ان من تشبه بشيء من خصال اهل الكفر من تشبه بشيء من ذلك فهو منهم لان هذا التشبه يجعله ينسلخ من عبوديته لربه لعبوديته لهؤلاء بمجرد التشبه فصار إذا ذليلا لهم وتابعا لهم فهو منهم ومعهم وهذا يقرره نبينا عليه الصلوات الله ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث صحيح وإسناده جيد كما قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء السراط المستقيم في صفحة 228 ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن حذيفة بن اليمان عن ابن عمر وعن حذيفة ولفظ حديث عمر ابن عمر في المسند يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم فعندما تعطي تبعيتك لغير أهل ملتك لغير شرع ربك وتقلدهم هذا دل على استعباد حصل في قلبك وأنك جعلتهم أندادا لله ومن تشبه بقوم فهو منهم وانظر لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه ولم يقل من شابه قوما فهو منهم لأنه إذا فعل هذا لا بقصد التشبه والتقليد والتبعيه إنما فعله لا تقليدا لهم لأنه أرفق في حياته أو لأجل الترف والبطر أو لطلب النظافة أو غير ذلك كما لو قال سآكل بملعقة وشوكة وسكين لما؟ قل الحياة الغربية هكذا ونحن لا نكون بشرا إلا إذا قلدناهم وحاكيناهم قل له كافر وإذا قال إنما فعلت هذا لأنه أنظف ليدي أو من باب الترف والبطر أو ارفق لي وأراه أيسر في الطعام فلا شتان بين من يشابه وبين من يتشبه هناك يقصد بقلبه المشابهة ولذلك هذا الحكم هو إخبار عن حقيقته هو قصده التشبه وسعى في ذلك فالحكم إذن المطابق لحاله أن نقول هو منهم هو يقصد هذا ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم إخوة الكرام بعد أن قضي على دولة الإسلام وهي آخر خلافة إسلامية سنة 1343 وهي الخلافة الإسلامية العثمانية غيروا شريعة رب البرية فالنكاح كان يعقد في المحكمة الشرعية أو عند إمام المسجد أو المأذون الشرعي فألغت الحكومة الكمالية المرتدة هذا وجعلت النكاح لا ينعقد إلا في البلدية في دائرة البلدية هناك نكاح مدني لا صلة له بالشريعة فأفتى الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام عليه رحمة الله ونور الله قبره وفي غرف الجنان أرقده افتى بأن هذا النكاح الذي يعقد في المحكمة في البلدية كفر والذي يعقد نكاحه في البلدية فلا يحل له هذا العقد زوجته فهو سفاح وإذا رضي بعقد النكاح في البلدية فهو كافر فخالفه في اول الأمر أحد المفتين الصالحين الشيخ لوزاد افندي مفتك ملجنة ثم قال لهم ما اشترط فقهاؤنا في عقد النكاح غير الشهود والولي والمهر والإيجاب والقبول وهذا حاصل في النكاح الذي يعقد في دائرة البلدية أي في النكاح المدني فقال الشيخ مصطفى صبري عليها رحمة الله إن هذا النكاح يعقد بصدغة لا دينية والنكاح الإسلامي عندما يعقد يذكر بين يديه حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكر خطبة الحاجة واعتاد الناس أن يقرأوا شيئا من القرآن وأن تحف بذلك المراسيم الشرعية فإذا ذاك نكاح شرعي وهذا نكاح شيطاني وضعي غوي لا يحل المرأة لزوجها عندما يعقد عليها بذلك وقال له تلك المراسيم الشرعية وان لم يشترطها فقهاؤنا لصحة النكاح فهي مشروطة لأنه ما كان يخطر ببال واحد منهم أنه سيأتي على المسلمين يوم يتجردون فيه من الصبغة الشرعية ويفعلون فيه هذه الأمور دون استحضار نعمة الله عليهم وتشريع الله لهم ما كان يخطر ببالهم هذا ولذلك أول نكاح مدني عقد فيه عقد به في تركيا قيل فيه لا دخل لشريعة السماء بما يجري في الأرض لا دخل السماء بما يجري في الأرض إذا هذه الصبغة الشيطانية تجعل هذا النكاح كفرا وهو سفاح لا يحل المرأة لزوجها فالصبغة والمراسيم الشرعية وإن لم تكن شرطا لصحة النكاح مشروطة مذكورة فلا بد منها لأن هذا معروف بين المسلمين معروف بين المسلمين أنهم يفعلون هذا بالصبغة الإسلامية ثم قال الشيخ مصطفى صبري ولولا هذه الصبغه الإسلامية لما افترق السفاه عن النكاح الحلال. هذا فيه وطء للر... الرجل للمرأة والسفاح كذلك فلو أراد أن يعاشر الرجل امراه خليلة عشيقة له وقال لا فرق بين النكاح والسفاح أما يكون ذاك حراما هذه المعاشرة المحرمه قال لا فارق بينهما أنتم تشترطونه أن يحصل اتصال المرأة بالرجل بشروط معينة أنا أفعلها لكن بدون إيجاب وقبول بعقد النكاح حصل مني مقصود النكاح مع المرأة ألا يعتبر هذا سفاحا واضحا فإذا هذه المراسيم الشرعية مقصودة ثم قال الشيخ مصطفى صبري لهذا المفتي ورجع بعد ذلك عن قوله وافتى بأن هذا النكاح كفر ورد ومن أخذ به فهو كافر مرتد لا يحل له هذا العقد الزوجه التي عقد عليها في هذه المحكمة المدنية في دائرة البلدية قال له إن هذا النكاح عندما يفعل بالصبغة الشرعية ويذكرون الله ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجرون الإجاب والقبول كأن ولي المرأة إن كان أبا أو أخا يقول أنا لا مانع عندي أن تكون ابنتي أو أختي فراشا لك أيها الكفء الكريم لماذا؟ لأن الله أحلها فهذا لو لم يكن مشروعا لما قبلته لو ملأتم لي الأرض ذهبا فقال الشيخ مصطفى صبري إن أصحاب الأنفة والحمية والغيرة لو لم يكن هذا مشروعا لما رضي الواحد بأن يعطي ابنته أو أخته فراشا لغيره لكن بما أنه مشروع فيفعل هذا ولا غضاض هذا حكم سيدنا وحكم ربنا ولذلك يفعله الأب وهو مبتهج لأنه يقيم شريعة الله وإذا لم يكن هذا المعنى موجودا تبقى النفوس البشرية منكسره عندما يعقد النكاح. بدون استحضار نعمة الله وإحلال الله له قال له الشيخ مصطفى الصبري عليه رحمة الله وهذا كالتسمية عند ذبح الحيوان كأننا عندما نذبحه نقول يا رب أنت أحللت لنا هذا ولذلك تجرأنا على ذبحه وإلا من الذي يحل لنا أن نذبح حيوانا وديعا لا يؤذينا وهل يجوز أن نذبحه لننتفع به لو لم يكن هذا حلالا في شريعة الله فكأننا عندما نقول بسم الله نقول اللهم منك وإليك خلقته وأحللته لنا فنحمدك على ذلك ونذبحه ولو لم تشرع لنا هذا لما تجرأنا على ذلك من الذي يبيح لنفسه أن يذبح حيوانا وديعا ساكنا هادئا ما تأتي منه مضر من أجل أن تأكله أنت حيوان مفترس لكن بسم الله بسم الله إذا لا, لا اعتراض الذي خلقنا وخلقه أحل هذا وهو أحكم الحاكمين ورب العالمين وهكذا عندما أعقد لابنتي على كف كريم أذكر الله وأحمده وأصلي على نبيه عليه صلوات الله وسلام وهذا بمثابة نفل العار والحرج عني إن قيل كيف ستعطي ستف... ابنتك وستجعلها فراسا ستفرشها لرجل أقول اتق الله هذه شريعة الله ونحن عباده ونحن ملكه وهو الذي أمرنا بذلك سمعنا وأطعنا ونتقرب إلى الله جل وعلا بهذا من تشبه بقوم فهو منهم لأنه جعل قلبه عبدا لهم فحكمنا عليه بما في عندما أصبر علي علوب باشا وكان وزيرا للمعارف للتعليم في بلاد مصر في حدود سنة 1350 للهجرة تقريبا عندما اصدر أمرا إلى الجامعة المصرية بأن يكون الحراس على ملابسهم شارات وعلامات آلهة الفراعنه فكلية الطب الحراس فيها يضعون آلهة الطب وكلية الزراعة آلهة الزراعة وما شكلها اعترض الشيخ صالح عبد المجيد اللبان وكان عميدا لكلية أصول الدين في ذلك الزمان وافتى بأن ذلك كفر بواح وسكتت مشيخ مشيخة الأزهر في ذلك الوقت عن مناصرته ومعاضبته فجرى قرار وزير المعارف بلا استنكار ونفذ في الجامعات المصرية بأن يكون شارات وعلامات الحراس والمسؤولين آلهة الفراعنه ثم بدأ بعد ذلك المطبوعون المتخاذلون المنهزمون يردون على هذا الشيخ الصالح عبد المجيد اللبان وقالوا إن الإيمان الذي تزيله الصورة لا خير فيه أي حرج إذا وضعنا على صدرنا صورة إله الطب أو إله او أو مشكل هذا؟ إن هذا ليس من باب التقديس ولا العبادة إنما هذا رمز لهذه الكلية فرد عليهم الشيخ الصالح قائلا إذا كانت هذه الآلهة باطلة وهي آلهة الفراعنة فلا معنى لوضع صورهم على صدوركم وليس معنى هذا إلا خسه وحقار فيكم آلهة مزيفة تضعونها على صدوركم وإذا كنتم تعتقدون أحقيتها واستحقاقها للالوهيه فقد كفرتم فأنتم وضعتموها لأجل أي شيء ليس للتقديس للتعظيم عندما توضع صور المسؤولين في الدوائر ويجلس المسؤول تحتها لماذا توضع أوليس للتقديس ليس للعبادة من الذي جعل الرئيس فوقنا هو عبد من عباد الله له حق الطاعة علينا إن حكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه صلوات الله وسلامه وقد قال خير خلفاء هذه الأمة وأول الخلفاء صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه كما سيأتينا وليت عليكم ولست بخيركم والله إنك خيرنا وأفضلنا وأبرنا وأتقانا رضي الله عنك وأرضاك وليت عليكم ولست بخيركم فان اطعت فاعينوني وان عصيت فقوموني هذا كلام ابي بكر اني متبع ولست بمبتدع من الذي جعل لهذا قداسه حتى نجعل صورته فوقنا ونحن تحتها كاننا نعبده من دون الله وقد يقولون لا نقصد التقديس فماذا تقصدون اذا ماذا تقصدون اذا ولو أن أحدا أنزل هذه الصورة أما يضرب بالرصاص ويقولون له إنك حقرته وأهنته إذا ما يقصد منها إلا التقديس وهؤلاء جعلوا صور آلهة الفراعن على صدورهم ثم قالوا لا نقصد, لا نقصد تقديسها فماذا تقصدون إذن آلهة باطلة مزيفة أنتم على زيف أكثر منها وإذا كنتم تعتقدون أحقيتها وسلامتها واستحقاقها للعبادة والألوهية فأفت لكم وتف ولا شك في كفركم إخوة الكرام وقد يقول قائل في هذه الأيام إن كثيرا من الأنظمة الوضعية كالنكاح المدني الذي التبس أمره على بعض المشايخ في ذلك الوقت ثم زال اللبس عنه قد يقول إنه لا فرق بين شريعة الله وهذا النظام الوضعي فعلام تعملون ضجيجا ونحن نقول لهم ليست المسألة في أنه لا فارق بينهما. إنما المسألة المهمة التي نطلب الجواب منكم عليها إذا لم يكن هناك فارق بينهما فعلى ما تركتم الشرعي وأخذتم بالوضعي اجيبونا هذه الصورة الشرعية كهذه الصورة الوضعية فقلتم الشرعي لا نريده والوضعي هذا هو الذي سنشرعه للناس فلما عرضناكم قلتم لنا على ما تعترضون ولا فارق بين الأمرين فنحن نوجه إليكم هذا السؤال إذا لم يكن هناك فارق بين الأمرين فما السبب المقتضي لترك الشرعي إلى القانون الوضعي لا سبب لذلك إلا لانسلاخ من الدين وبغض وكراهية كل ما ينتمي إلى شريعة رب العالمين وهذا هو الكفر بعينه ولذلك إخوة الكرام إذا كثرت الفروق بين شريعة الرحمن والشريعة الوضعية التي يضعها أتباع الشيطان فإن تلك الفروق الكثيرة ما مانعة لنا من الاستبدال عند كل مسلم وهذا معلوم كيف سيترك شريعة الحي القيوم ويأخذ بشريعة هذا الملعون والفروق بينهما كثيرة كثيرة فهذا يحرم الخمر وذاك يحلها يقول إذا الفروق واسعه لن نأخذ به فإذا كانت الفروق كثيرة إن ذلك يعتبر مانعا من الاستبدال وإذا قلت الفروق فإن ذلك يعتبر أمنع وأمنع لأن الفروق إذا قلت فلا مبرر لنا في ترك الشرعي وأخذ الوضعي إلا قلة الحاجة للوضعي والأمر الثاني إلا عدم مبالاتنا بالشرعي وكل منهما دل على سفاهتنا وضلالنا وإذا عدمت الفروق بالمرة فلا خلاف بين الشرعي والوضعي فما يعرض عن الشرعي في هذا الوقت إلا من كان كفره كفرا صريحا وردته ردة قبيحه وإلا إذا عدمت الفروق ما الذي دعاك لترك الشرعي والأخذ بالوضعي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة والقلاصة إخوة الكرام الأمر الأول وهو احترام القانون وتقديسه هذا لا يوجد إلا في شريعة الله جل وعلا وكل قانون على وجه الأرض مهما عظم واضعه لا يسوى بوله حمار والله إن بول الحمار والكلاب والخنزير أطهر منه فإذا كيف سيكون ذلك القانون معتبرا عند الناس وأما هذا كلام رب العالمين ننحني له ونحن بذلك فريحين مغتبطين تبت في مسند الإمام أحمد ومستبرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير وشعب الإيمان للإمام البيهقي والحديث جرى حوله شيء من الكلام لوجود محمد بن مصعب القرقصائي فيه ومحمد بن مصعب القرقصائي من رجال التلمذي وابن قال عنه الإمام أحمد إنه ثقة وخلاصة كلام الإمام الحافظ بن حجر عليه في التقريب بأنه صديق كثير الغلط والحديث إن شاء الله في درجة القبول ومعناه ثابت في شريعة الله جل وعلا ولفظ الحديث عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه جاء بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأسير كان مشركا انظر للعزة النفسية وللكرامه إنسانية فقيل له تب فقال لا أتوب إلى محمد إنما أتوب إلى الله فقال نبينا عليه الصلاة أمر في نصابه، عندما يريد أن يتوب إلى ربه وأن يقلع عن ذنبه وأن يعبد ربه بعد ذلك مخلصا له الدين عرف الحق لأهله فنحن عندما نقدس هذه الشريعة نعرف الحق لأهله ونضع الامر في نصابه هل هناك شريعة وضعية تستحق هذا؟ اذا لا يوجد نظام وضعي يعتبر مقدسا وإذا أردت أن تقدس ذلك النظام فستجعل واضعه ندا للرحمن ثم لا يوجد في نفسك ما يدعو إلى تقديس هذا حقيقة فقد تنفذه في الجهر ثم تكر عليه وتخالفه في الخفاء والسر كما هو الحال في الأنظمة الوضعية وأما في شريعة رب البرية فأنت أول ما تبحث عن طهارة سرك وقلبك لأن الله ينظر إلى قلبك فهل قصدت بهذا تعظيم الله وامتثال شرعه أو قصدت شيئا آخر هو الذي يعلم ما تسبه إذا هذه أول الاعتبارات التي ينبغي أن توجد في القوانين أن يكون مقدسا وإذا كان من عند الله فله قداسة وله احترام وما عدا ذلك لا قداسة ولا احترام الأمر الثاني الذي ينبغي أن يوجد في القانون أن يكون مصونا محفوظا من العبث، أن يكون محترما مقدسا أن يكون مصونا محفوظا من العبث لا تتلاعب فيه أهواء البشر. وقد اتفق عقلاء الأنام على أن افضل حكم واعدله هو ما كان الحاكم فيه القانون والنظام إذا كان القانون والنظام هو الحاكم فهذا أفضل حكم وأعدل حكم ولا ينبغي أن يحكم الامه فرد يستبد كما هو الحال في السلطات المطلقة في الأنظمة الدكتاتورية فلا يستبد إذا واحد برايه ولا ينبغي أيضا أن يحكمهم جماعة كما هو الحال في, في الحكومة الدستورية في الحكومة الديمقراطية نسبة إلى الفيلسوف الديمقراط فيلسوف يوناني ملحد منكر لوجود الله جل وعلا فلا حكومة فردية استبدادية، ولا حكومة جماعية دستورية لمطراطية يمثل الأمة جماعة، إنما ينبغي أن يحكمهم القانون فهذا أعدل نظام وأحكم نظام وأحسن الأحكام أي قانون فيه هذا الوقت